شركه الهدى ق ف فاجعل م ن ه ا ل ز و ج ي ن ا ل ذ ك ر والأنفى أ ل ي س ذات ل ك ب ق د مضمون ا ل م و ت ى